يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض وَمَن يَتَوَلَّهُم مِن قَمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ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 يا أيها الذين آمنوا من يرتد من قم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه يحبهم ويحب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 يه من يشاء والله واسع عليم انما وليكم الله ورسوله والذين امنوا الذين يقيمون الصلاه وي تون الذكاء وهم راكعون ومين يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حسب الله مُال غالبون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين يَخْذُونَ دِينَكُمْ هُزُوًا وَلَعِبًا مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَالْكُفَّارَ أَوْلِيَاءَ ياق الله إنكم مؤمنون.